أم اتخذوا من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْأٌ وَلَا يَعْقِلُونَ قل لله الشفاعة جميع له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون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 وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ